كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغنوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء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 ونسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقعر فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشين المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر